117. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين 118. اتبعوا ما أنزل إليكم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 قال أخرج منها مذو ممدحورا لمن تبعك منهم لا أم لا نجهنما منكم أجمعين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 124. ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون 125. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا 126. فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا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 قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالي يعرفونهم بسمائهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون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 إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش ثم استوى على العرش يوشى الليلا أنها رطبه حتى والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره 117. ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين 118. أدعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا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 111. أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين 112. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم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 قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقر فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا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 فتولَّا عنهم وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّصِيحِينَ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ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 ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتصدون عن سبيل الله من امن به وتبغون هواء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 119. نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحر أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون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 لا أقطع عن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لا أصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون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 وَإِذَا رَأَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِذَا رَأَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ اتَّخَذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَائِلِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ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 ولم ما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا قالوا لئلام يرحمنا ربنا ويظهر لنا لنكونن من الخاسرين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 لا إله إلا هو يحيي ويميت فأمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون 119. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون 110. وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما 111. وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر 124. فانبجست منه اثنتا عشرة عينا 125. قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى 126. كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون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 وَإِذْ قَالَتْ أُمَّتُمْ مِنْهُمْ لِمَ تَعْضُونَ قَوْمًا الَّلَّا هُمْ هُلِكُوْهُمْ أَوْ مُعْذِبُهُمْ مَعْذَابًا شَدِيدًا قالوا معدرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أن جئنا الذين ينهون على الصور وأخذنا الذين ظلموا وأخذنا الذين ظلموا بعداب بئس بما كانوا يفسقون فَلَمَّا اعْتَوَوْا عَن مَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ۖ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ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 فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغصر لنا وإي يأتيهم عرض مثله يأخذوه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 الَّتِي تَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُونَ إِنَّمَا أَشْرَكْنَا آبَاءَنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ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 119. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون 110. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون 111. من يهدي الله فهو المهتدي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 مَنْ يُضْلِلَ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَيَذْرُهُمْ فِي طُغِيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّ لَا يُجْلِي هَالِ وَقْتِهَا إِلَّا هُوَ فَقُلْتَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ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 117. أم لهم أيدي يبطشون بها 118. أم لهم أعين يبصرون بها 119. أم لهم آذان يسمعون بها 110. قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون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 119. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون 110. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال, بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عدا ربك لا يستكبرون عن عبادته لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون.